عند س ج ر ه المنتهى عندها ج ن ة ا ل م أ و ى إ ذ يغشى ا ل س ج ر ه ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد ر أ ي من آ ي ا ت ربه الكبر أ ف ر أ ي ت م اللات والعزى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 هو أ ع ل م بمن اتقى ا ف ر أ ي ت الذي تولى و أ ع ط ى قليلا و أ ك د ا أ ع ن د ه علم الغيب فهو يريه ام لم ينبا بما في صحف موسى و إ ب ر ا ه ي م الذي وفى الا تزر وازره وزر اخر وان ليس للانسان إ ل ا ما سعى وان سعيه سوف يري ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان إ ل ى ربك المنتهى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 وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعر وانه اهلك عادلول ا وثمودا فما ابق وقوم نوح من قبل انهم كانوهم اظلم واطغى